وعملا متقبلا أما بعد قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذه الآية العظيمة يعد اصلا في باب صيانة اللسان وحفظه والبعد به عن كل قول أو لفظ أو كلام يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهذا يستوجب من كل عاقل وناصح ان يحسب كل حساب لكلماته وألفاظه فإنها مكتوبة عليه ومعدوده في جملة عمله وهي مما يحاسب عليه يوم القيامه ومما يجده مكتوبا في صحيفه اعماله يوم يلقى الله جل فالآية تعد اصلا عظيما في هذا الباب باب صيانة اللسان ووزن الكلام قبل أن يتكلم به لأن الكلمة قبل أن يتكلم بها المرء فهو يملكها وأما إذا تكلم بها ملكته وتحمل تبعتها وكم هو جميل وعظيم بالمرء أن يزن كلامه قبل أن يتكلم به على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا فيه دعوة لوزن الكلام قبل التكلم وإذا أراد الإنسان أن يتحدث بكلمة أو أن يقول كلاماً ثم وزنه قبل التكلم سيجد أنه لا يخرج عن حالات ثلاث الحالة الأولى أن يكون هذا الكلام الذي سيتكلم به خيراً ونفعاً دينيا أو دنيويا فما كان من هذا القبيل فليتكلم به ولا حرج والنوع الثاني مما يريد أن يتكلم به يجد أنه كلام إثم وخطيئة من سب أو فحش أو بذاء أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى من أنواع الكلام فهذا النوع يجب عليه أن يكف لسانه عن أن يتكلم به لأنه ان تكلم به تحمل تبعة هذا الكلام ودخل في جملة عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم القيامة والقسم الثالث هو ما يكون أمره مشتبها على المرء يريد أن يتكلم ولكن لا يدري هل هو من الخير أو من الشر ويحصل كثيرا أن المرء يريد أن يتكلم بكلمة ولا يدري لا يتبين تماما هل هي من الخير البين او من الشر البين فهذا النوع يعمل فيه قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فما اشتبه عليه من الكلام فليجتنب التكلم به حتى يستبين له إما خيره أو سره فإن كان خيرا تكلم حينئذ وإن كان شرا لم يتكلم أما حال كونه مشتبها فليتوقف عن الكلام فيه ومن خاض في مستبهات الكلام تجرى على المستبين من الحرام وخطورة اللسان عظيمة لأن ما يجنيه اللسان لا يختص باللسان بل يشمل كل بنية الإنسان كما دل لذلك قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتقلها الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا وهذا يفيد أن خطورة اللسان ليست فاسرة عليه بل هي متناولة للبدن كله وضررها شامل للبدن كله وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا اللسان هو أكثر ما يكب الناس في النار يوم القيامة وهذا أيضا ما يبين خطورة اللسان حيث قال صلوات الله والسلام عليه لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بل يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقلت يا رسول الله وإن مؤاخذون بما نتكلم به قال ويحك او ويلك يا معاد وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد؟ ألسنتهم. وليكثر المسلم وطالب العلم من الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له لسانه وأن يصون له منطقة وأن يعيذه من سيء الكلام ورديئه وفي الدعاء الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين